yəni Və Allah məhər Bu zubah anammahian ma yushrukun سبحان الله عما يشركون هو الله جوشن في طوله ما في السماء وفي الارض العزيز الحكيم بسم الله Yeah! yeah.